بالحسنى فسنيسر للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم ناسا الذي كذب وتولى وشجنبها الاتقل الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا الا بمنته او وجه ربه الاعلى ولن يرضى